you. Hey. على شوفك لا وحق رب العيب عاهدني خيتك وعجني يالدارك هابد ما قصرت عنه ما من عاهدني خيتك وعجني ما قصرت عنه وما ترد يا ابو العين خادم حسين يا خادم حسين Hey <laughs> اكبرك غالي الناس <تصفيق> Kadim Hussein والله khafitnik خادم انا حص السلطان كلي الله وصاني بخدمتك وبخدمتك يرضى علي منين ادوني يا خادم انا حص السلطان كلي الله وصاني بخدمتك وبخدمتك يرضى علي ويالموالين خادم حسين ويالموالين خادم حسين صوتيه ضياء الزويدي كلمات واداء تيسير الموالد